وأصلي وأصلم على النبي محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً مثيراً وبعد أهلاً ومرحباً لكم جميعاً وأسأل الله عز وجل ليجعل هذا المجلس في ميزان الحسنة اللهم أعلم وأسأل سبحانه وتعالى بأسماء الحسنة أن يرزقنا الأخلاص في القول والعمل قولوا أنه. قولوا أنه اللهم من ربنا, ربنا في هذه الليلة المباركة سيكون الدرس أو الدرس عن فقه الزكه ولكننا سنتناول هذا الفقه من خلال حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي يبين للأمة كيف يكون المخرج من الأزمات سيئا كانت أزمات اقتصادية أو أزمات سياسية أو أزمات أخلاقية إلى غير ذلك فانظر إلى نبيك صلى الله عليه وسلم وهو يخاطب القرون المفضلة يخاطب المهاجرين ويقول يا معشر المهاجرين خمس خصال أعوذ بالله أن تدركوهن من تشرت الفاحشة في قوم إلا أعلنوا بالطواعين والأوجاع التي لم تكن في أسلافهم الذين مضوا من قبل وما نقص قوم المكيان والميزان إلا أخذوا بالسنين وشدة المؤنة وجور السلطان وما منع قوم زكاة أموالهم إلا منعوا القطر من السماء فلولا البهائم لم يمطروا وما نقض قوم العهد والميثاق إلا سلط الله عز وجل عليهم عدوة فأخذ ما في أيديهم قال وما لم تعمل أئمتهم بما أنزل الله عز وجل في كتابه إلا كان بأسهم بينهم شديد أو كما قال صلى الله عليه وسلم حذر النبي صلى الله عليه وسلم من هذه الخصال أول خصلة هي انتشار الفاحشة بسببها انتشرت الأمراض وانتشرت الأوجاع التي لم نكن نعرفها من قبل ويكفي على صاحب المعصية أنه هين على الله عز وجل قال الله عز وجل ومن يهن الله فما له من مكرم ويكفي أنه يتقلب في اللعنات والحسرات واللعنة هي الطرد من رحمة الله عز وجل فلعن رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذبح لغير الله ولعن رسول الله صلى الله عليه وسلم من غير منار الأرض المراسيم الحدود التي بينك وبين جارك هذا ملعون على لسان رسول الله الله عليه وسلم ولعن رسول الله صلى الله عليه وسلم من آوى محدثا ولعن رسول الله صلى الله عليه وسلم من لعن والديه ولعن رسول الله صلى الله عليه وسلم شارب الخمر ولعن رسول الله صلى الله عليه وسلم من سب الصحابة رضي الله عنهم ولعن رسول الله صلى الله عليه وسلم من عمل, عمل قوم لو ولعن رسول الله صلى الله عليه وسلم ملعن والدي ولعن الراشي والمرتشي ولعن صلى الله عليه وسلم من افسد امراه على زوجها لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم من افسد امراه, من أفسد امرأة على زوجها يكفيه هذا يكفيه انه هيين على الله عز وجل يكفيه انه في ذله فصاحب المعصية ذليل مكسور قال الله عز وجل من كان يريد العزة فلله العزة جميعا أي فلا يطلبها إلا بطاعة الله عز وجل قال الحسن رضي الله عنه إنهم وإن تنهلجت أو تقدت, تقدت, تقدت, تقدت بهم البغال والبراضين هذا دل على مدى الرفاهية التي هم عليه ولكن سواد المعصية لا يفارق قلوبهم أبى الله إلا أن يذل من عصى ولعن الله عز وزل من تكلم في أعراض المؤمنين قال الله عز وجل والذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات نعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم يوم تشهد عليهم أرجلهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كان يعمل إلى غير ذلك من هذه الحسرات ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم وما نقص قوم المكيال والميزان إلا أخذوا بالسنين وشدة المؤنة وجور السلطان انظر كيف وصف الله عز وجل هؤلاء الذين ينقصون المكيال والميزا قال الله عز وجل ويل المطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون هذا حينما يكون لهم الحق وإذا كالوهم أو يخسرون لا يؤدون للناس ما لهم من حقوق فهذا إذا كان في الكيل فما بالك إذا كان في أعلى من ذلك من أكل أموال الناس بالباطل والله عز وجل حذر من ذلك وقال ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل لتدلوا بها إلى الحكام فترى اليوم أسواق المسلمين مليئة بالغش والخداع انظر إلى نبيك صلى الله عليه وسلم وهو يبين لك كيف أن البركات تتنزل من السماء على من صدق في بيعه وفي شرائه كما عند البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال البيعان بالخيار أي البائع والمشتر ما لم يتفرقا فإذا وضحا وبينا بورك لهما في بيعهما أما إذا كتم محيقة بركة بيعهما وقال صلى الله عليه وسلم إذا بعت فقل لا خلابه إلى غش في البيع ولما رأى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يغش في الطعام وضع الطعام الرذي أسفل فوضع النبي صلى الله عليه وسلم يده فأصابها البلد قال ما هذا يا صاحب الطعام قال أصابته السماء قال صلى الله عليه وسلم من غش فليس من إلى غيره فهذه خصال تجلب ما ترون اليوم من شدة المؤنة والأخذ بالسنين وجور السلطان ثم قال صلى الله عليه وسلم وما منع قوم زكاة أموالهم إلا منع القطر من السماء فلولا البهائم لم يمطروا الله عز وجل يمطرنا بسبب البهائن العجماء التي تسبح الله عز وجل هذا فضل من الله عز وجل إذن كان لزاما علينا أن نتقي هذه الخسار وأن نعلم الناس كيف يكون الطريق إلى الله عز وجل وكيف يكون الخروج من الأزمات والله الذي لا إله غيره إذا أخرج كل إنسان زكاة ماله كما أراد الله عز وجل كما أراد رسول الله صلى الله عليه وسلم لما وجدت سائلا واحدا أبدا محال ولما وجدت سارقا واحدا ولما وجدت جراء الصطوي والنهبي إلى غير ذلك من هذه الأمور فالزكاة ركن من أركان الإسلام فرضها الله عز وجل في كتابه وفرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في حديث ابن عمر رضي الله عنه بني الإسلام على خلص ومنها إيتاء الزكاة وهي لغة ما. فالزكاة نماء الله عز وجل يقول يمحق الله الرباء ويرب الصدقاء من تصدق بصدقة كما بيّن النبي صلى الله عليه وسلم فإن الله عز وجل يأخذها بيمينه ويربيها لأحدكم كما أو يربيها لصاحبها كما يربي أحدكم فلوه حتى تصير مثل الجبل وحذّر النبي صلى الله عليه وسلم مما وهذا سنذكره في آخر الحديث لتعلم قطورة الأمر ورغب الله عز وجل فيها وكذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين ربنا تبارك وتعالى أو نبينا صلى الله عليه وسلم أنها سبيل إلى الجنة قال وأطعم الطعام وألان الكلام دخل الجنة بسلام أو كما قال صلى الله عليه وسلم وهي كذلك تطفئ ثورة الفقير كما يقول شيخنا ابن عثمين رحمه الله تعالى لماذا يخرج الناس على الحكام ولماذا يتظاهرون أنتم تعلمون أن هذا بسبب قلة الزاد وقلة الطعام فلو كفي هؤلاء ذلك ما خرجوا على حكامه أبدا فلها فضائل عظيمة يكفي أنها تطفئ غضب الرب تبارك وتعالى يكفي أنها تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار إلى غير ذلك من هذه الفضائل إذن كان لزاما علينا أن نتعلم فقهها وأن نعلمها غيرنا لتعلم الأمة أن هذا هو السبيل للخروج من هذه الأزمات الطاحنة التي جعلت الناس يقتتلون أول ضابط في كتاب بداية المتفقه الأموال التي تجب فيها الزكاة خمسة أولها الأثمان أولها ثانيها بهيمة الأنعام ثالثها, ثالثها الخارج, الخارج من الأرض, من الأرض، رابعها, رابعها عروض, عروض تجارة،, تجارة خامسها, خامسها الركاز. الركاز الأثمان المقصود, المقصود بهما الذهب والفضة المقصود بهما الذهب والفضة وما, والفضة وما, قام, وما, قام, وما قام مقامهما معنى ذلك أن الذهب فيه الزكاة لسيما إذا كان اتخذه صاحبه عرضا يتاجر به ولكن هذا سيكون بشروف كما سيأتي معنا في الضابط الثاني طب وما الذي يقوم مقامهما النقود مثلا التي يتعامل بها الناس هذه فيها الزكاة إذا توافرت فيها الشروط التي سنبدحها كذلك بهيمة الأنعام البقر والجواميس والغنم بنوعيها هذه فيها الزكاة كما أتى في سنة النبي صلى الله عليه وسلم كذلك عروض التجارة أي عرض تتاخذ لتتاجر فيه ففيه الزكاة إذا توفرت فيه الشروط وهذا قول جمهور العلماء أن عروض التجارة فيها الزكاة لعموم قول الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتهم ولعموم قوله تبارك وتعالى وفي أموالهم حق للسائل والمحروم وفي قوله تبارك وتعالى خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها إلى غير ذلك ولما بعث النبي صلى الله عليه وسلم معاذا إلى اليمن قال إنك تأتي قوما أهل كتاب ليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله في رواية أن يوحد الله عز وجل فإن هم أطعوك إلى ذلك فأعلمهم أن الله عز وجل افترض عليهم خمس صلوات فإن هم أطعوك إلى ذلك فأعلمهم أن الله عز وجل افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم ثم قال وإياك وكرائم أموالهم كذلك الركاز الركاز هذا دفن يتبع, يتبع أهل الجاهلين أهل ليس عليه علامة من, علام من علامات الإسلام هذا إذا, هذا إذا وجدته, وجدته ففيه الزكاة زكاة. إذا كان ذهبا إذا كان فضة إذا كان نحاسا أو غير ذلك من المعادن التي لها قيمة ونحو ذلك فهذا فيه الزكاة بشروطه كما سيتبين لك الأمر قال النبي صلى الله عليه وسلم كما عند البخاري العجماء جبار والبئر جبار والمعدن جبار وفي الركاز الخمس جبار يعني هضر الضابط الثاني شروط وجوب الزكاة خمسة إذا ما هي الأموال التي تجب فيها الزكاة؟ الأثمان بهيمة الأنعام الخارج من الأرض عروض التجارة الركاز شروط وجوب الزكاة وأنتم تعلمون أن الشرط هو ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم إذا عدم الشرط عدم النشروط لها. الشرط الأول الإسلام لأن الله عز وجل لا يقبل من الكافر صرفا ولا عدن قال الله عز وجل وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالا ولا ينفقون إلا وهم كارهم الشرط الثاني الحرية فالعبد وما يملك لسيده فلا يشترط في حقه الزكاة ولا تجب عليه الزكاة ملك النصاب أي لا زكاة في مال حتى يبلغ النصاب المحدد كما تعلم الذي حدده النبي صلى الله عليه وسلم تمام الملك معنى تمام الملك أي استقرار هذا الملك لأنك ربما تملك شيئا ولكنك, ولكنك لا تستطيع, ولكنك تستطيع أن تتحصل عليه علي. حكم كأنه, كأنه, كأنه مفقود وضح كأنه مفقود على سبيل مفقود. ذلك يمثل مفقود. العلماء لذلك, لذلك, لذلك, لذلك أنت أجرت بيتا, بيتاً في السنة بخمسين ألفا, ألفاً. تمام؟ ولكنك, ولكنك, ولكنك ما, قبضت ما, قبضت ما قبضت هذه الخمسين, الخمسين. فهل حينما يحول الحول هل تخرج عنها الزكاة أم لا ربما ينهذم البيت ولا تتحصل على هذا المن مع أنك اتفقت عليه وعلى هذا اختلف العلماء في زكاة الديون اختلف العلماء في زكاة الديون, في زكاة الديون. الديون. انسان له دين له مئة جنيه هل يؤدي عنها الذكاء ومر عليها سنة العلماء قالوا هناك دين يرجى سداده ودين لا يرجى سداده الدين الذي يرجى سداده كأنك ضامنه إنسان أمين وطلب منك قرضا فأعطيته المائة ألف لمدة ثلاث, ثلاث سنوات سنة. أنت تعلم سنة. أن هذا الماء كأنه في جيبك لأنك أعطيته جيبك. إلى أمين فهذا حينما يمر الحور الهجري تخرج عن هذه المائة مائة تخرج عليها الزكاة واضح؟ هذا هو الدين الذي يرجى سداد أما الدين الذي لا يرجى سداد كان يكون على مماطر انسان مماطر يأكل أموال, يأكل أموال من نسيب وليس, وليس هناك ثم بينه بينا. ما في شهود ما في, في شيء أخذه علي أو نحو, أو نحو ذلك تأتي لي تقول له يقول لك ما عندي وعنده, وعنده. فهذا, فهذا, فهذا المال كأنه, كأنه معدوم إذا هنا تمام, تمام المل أو المل ليس, ليس مضمونة, مضمونة. مضمونة. فهل تخرج؟, تخرج؟ لا تخرج عن هذا المال زكاة إلا إذا قبضته, قبضته. يعني قبضت يعني هذا المال بعد خمس سنوات, خمس سنوات تخرج, تخرج, تخرج, تخرج ولكن, ولكن على, الصحيح على الصحيح تخرج لسنة, تخرج لسنة واحدة, واحدة التي قبضته, قبضته فيها لحديث النبي صلى الله عليه وسلم لا زكاة في مال حتى, إيه؟ حتى, إيه؟ حتى إيه؟ يقبضه, يقبضه. تمام. هذا هو معنى ملك النصاب ثم قال اا ملك النصاب ما قدرنا تمام الملك. ثم قال تمام الحول إلا في أربعة اشهر يبقى لا زكاه في مال يحول عليه الحول والمعتبر هو الحول الايه الهجري الضابط الثالث الأموال التي إذا تمام الحول إلا في أربعة أموال خلاص إذا أي شيء ذكر لابد ورد أن تخرج زكاته لابد أن يمر عليه سنة هجرية كاملة يعني ابتدت من أول شهر رمضان إذا تحسب مرور سنة هجرية وتخرج إلا في أربعة أصنع في الأول الخارج من الأرض لأن الله عز وجل قال وآتوا حقه يوم حصار فربما تخرج عن أرضك مرتين في السنة تزرع جرعتين تخرج عن كل واحدة حينما يأتي موسم الحصار الثاني نتاج بهيمة الأنعام فهيمة الأنعاب كما وضحنا قلنا هي, الإيه؟ قلنا هي الإيه؟ بقر, بقر بنوعي ويشمل جوميس, جوميس والغنم, والغنم والإبن الزكاة تجيب فيها, فيها بشروط وش هذه وش الشروط؟ الشرط الأول, الأول أن تكون بصرعة أن تكون في الكلاء المباح. المباح جماعة العرب, العرب يبي معهم إبن وقطيع من الغنم وكذا, وكذا وبيروح في حتة صحراء و... و... والأغنان, والأغنان تأكل من الكلاء المباحة المباح الذي لا يملكه لا أحد, أح أح أحد. <تبه> هذا لا بد منه الثاني شرط مرور الحول الهجري الشرط الثالث أن تبلغ, تبلغ النصاب من الذي يأتي للثلاثة الشيخ من تكون سائمة. سائمة. سائمة. سائمة تبلغ النصاب يمر عليها الحول أحسن تبارك هذه هي الشرق ملك النصاد على ما به السنة, السنة. فهنا بقول لك يشترط مرور الحور إلا في أربعة أشياء الخارج من الأرض نتاج بهيمة الأنعى سنفترض أن زكاة البقر تبدأ من ثلاثين خلاص. خلاص يبقى اقل من 30 ليس فيها ايه ليس فيها زكالة انها لم تبلغ النصر تمام كده فجيت, كده. فجيت كده. انت ابتديت المزرعة بتاعتك وجبت 30 طبعاً. بقرة خلاص. خلاص. خلاص وبترعبها في الكلة المباح فجات هذا القطيع من البقر وحمل, وحمل. خلاص فبعد 9 أشهر, اشهر او على حسب أو ما يا ريت يا ريت خلاص صارت الست... ال 30, 30 60 مفرق. ستين مفرق. خلاص. خلاص يبقى خلاص. هذا النتاج. النتاج انت تحصلت النتاج. عليه بعد مرور كم 9 اشهر او 10 اشهر والبقر بيولد على كام الا 9 بعد 9 اشهر طب انت بادئ في شهر واحد خلاص هتطلع مثلا في شهر 12 مرور الحول هيبقى في شهر 12 طب التلاتين اللي انت استفدتها ديت النتاج ده تحصلت عليه في شهر كام 9 هل تخرج عليه في شهر 12 ولا تخرج عليه بعد مرور عام من شهر 9 لا تخرج عليه إيه؟ شهر 12 خلاص لأن هذا النتاج فرع, فرع. خلاص والفرع يتبع العصر ثم ما الدليل على ذلك الدليل على ذلك, على ذلك أن نعم. النبي صلى الله عليه وسلم كان يبعث السعاء الجواه اللي هما بيحصلوا ايه؟ مش الدرائق الدرائق. اللي ال ايه؟ الزكوات المفروض فكان, فكان الساعي يذهب, الساعي يذهب إلى يذهب المزرعة, المزرعة, مثلاً المزرعة مثلا أو إلى المكان الذي يرعى يرع فيه الإبل وكذا ويأخذون الزكاة ولا يستفسرون, يستفسرون. هذه صغيرة, صغيرة أم كبيرة, كبيرة. بل كانوا يحصونها كان ولا يستفسرون عن ذلك واضح؟ نعم. نعم يبقى نتاج, يبقى نتاج بهيمة, بهيمة الأنعاب. الأنعاب ربح التجارة رب نفس, القضية. نفس القضية ربح التجارة رب يا إخوان لا, لا يشترط فيه, فيه مرور, مرور الحق الحول. الحول. أنت ابتدت الآن تجارتك؟ سيان, سيان كان سوبر ماركت, سوبر ماركت كما يقولون كما أو صيدلية أو نحو ذلك ابتدت مثلا في شهر 12 ومعك 100 طبعا 100 بلغت, بلغت, بلغت النصار كما سنبين, سنبين النص واشتريت بها بضاعة للسوبر ماركت أو سيان أو محل لأدواتك العربية أو نحو ذلك اشتريت بضاعة بكم؟ بمئة ألف تمام؟ وابتدت في شهر واحد انت تخرج مثلا بعد مرور, مرور سنة يوفق مثلا اخر اتنواشر أو, او نحو ذلك تمام, تمام؟ فالمئة الف انت اخذت تاجر, تاجر فكسبت في شهر خمسة خمس خمسة الاف جنة وفي شهر سبعة, سبعة خمسة, ألف خمسة ألف. ألف. وفي شهر تسعة مثلا خلاص عشرة الف انا كسبت حوالي ثلاثين اربعين الف تمام طب ايش حكم الاربعين هل الأربعين أو هل كل ما استفدته في خلال العام تحسب له من مدة ما اكتسبت يعني انت جيت في شهر التسعة كسبت عشر يبقى العشر تلاف, تلاف ديت تحسب لها من أول تسعة وتعد سنة أم تأخذ حكم الأصل اللي انت بتديد به شهر واحد تأخذ حكم الأصل خلاص يعني انت جيت آخر السنة لجيت معك بضاعة ب. وتلاتين هتخرج زكاعة عن المئة وثلاثين أغسين دفعة, دفعة واحدة تمام؟, تمام؟ وكيف تخرج الزكاعة؟ وكيف تقدرها؟ وكيف تقدرها بسعر يومها خلاص؟ يعني انت اشتريت السل عادية كبادي بعشر جنيهات شهر واحد في شهر اثناشر اللي انت تطلع فيه تشوف سعر الكبادي كام؟ 15 جنيه, 15 جنيه؟, ب15 جنيه؟ خلاص يب... خلاص تقدرها ب 15 خلاص خلاص وتقيم البضاعه وتخرج, وتخرج عليه علي. طب عليك دين قد ايه علي قد ايه من الايه من ال 120000 طب ليك طب ليك 50000 ألف إذا كان اذن دين يرجى سداده تزكي واذا كان لا يرجى سداده لا تزكي <دين> الرابع الركاز الركاز. <تصفيق> الركاز لا يشترط عليه, يشترط عليه. مرور الايه الحلل النبي صلى الله عليه وسلم قال, قال وفي الركاز, وفي الركاز الخمس. الخمس هذه اعلى الخمس. نسبه في أعلى زكاه نسبة في الاسلام, في الإسلام. الخمس. الخمس طبعا اذا كان الخمس. هذا الكنز مخالف, مخالف للشرع فتغير مخالف هذه مخالفة. المخالفه البعض يعني, يعني يستهزئون, يستهزئون. يستهزئون. ولكن دعوه يخوض ويلعب حتى يلاقوا إذا كان تمثال أو نحو ذلك فاطمصه, فاطمصه. ولا تبيعه فاطمصه. على هذه الحالة. الحالة لأن نبيك صلى الله عليه وسلم حرم ذلك يوم الفتح حديث جابر حرم النبي صلى الله عليه وسلم بيع الأصل إنه ذريع للشرك ولكنهم لا يعلمون إذا كمش لا يشترط في مر الحول؟ أربعة فضل الركاز في الجمل نتاج بهيمه الالبان حسنا وربح عروض التجاره <تكيه> والخارج, والخارج من الارض قال الضابط الرابع مقادير الزكاه الركاز الخمس, الخمس. شيء إذا قدره خمسة خلص ألاف خلاص إذا خمس أخناس تخرج الخمس وتأخذ إليه الأربعة أخمس بتطلع, بتطلع قيمة ألف وتأخذه أربعة, أربعة ألف أربعة أربعة. تمام, تمام. العشر في الخارج من الأرض بلا مؤنة النبي صلى الله عليه وسلم قولوا كما عند البخاري من الحديث عمر ابن عمر فيما سقط, فيما سقط السماء, السماء العش أو كان عفريانا له العش وفيما دون ذلك دون من مؤنة, والأشياء مؤنة والأشياء التي يكون فيها كلفة ففيه نصف للعش طيب, طيب الأول نحدد, نحدد زكاة الخارج من الأرض, من الأرض تقيمها زكاة وحد يقول لك أنا أريد أزكي وزكي عن الخارج من الأرض زرعت خامح مثلا أو نحو ذلك النبي صلى الله عليه وسلم <تصفيق> يقول ليس في مدون خمسه اوثق صدقه يبقى اقل من خمسه اوثق ما فيهاش ايه زكاه يبقى خمسه فاكثر كلها فيها ايه زكاه طب الوسق كان الوسق كان صاعا خلاص كده يبقى خمسه في 60 بكام ب 300 والصاع اربعه امثال أربع بمده الرجل المعتدل لا هما مضمومتين لا هم ولا هما مفتوحتين تمام؟, تمام يبقى, يبقى قلنا 5 × 60 بكام ب 300 300 في اربع امثال 1200 ال 1200 تقييمهم حوالي من 613 كيلو ل 640 كيلو ما يقيم في بلادنا 50 كيلو مصريه مثلا او اربع ارديد ارديد بمعنى سدس تقريبا هم انت عرفت هم الطريقه بتيجي هذا, هذا مقدار, مقدار أو نصاب الخارج من الايه من الارض يبقى تنظر الى هذا الرجل الرجل اللي بيسالك ده يقول لك انا عايز ازرع تنظر تقول له. مش تقول له على طول تخرج كذا لا تقول له ارضك دي كيف تسقيها إذا كانت تسقى بماء المطر يبقى هنا ما فيش كلفه يبقى فيها الايه العشور فيما سقت السماء او كان عثريا الايه خلاص جمع الفرنسيه اللي بيزرعوا بطيخ على ميه الشتاء وكذا يخرج الايه أما إذا كان بالماكينة ونحو ذلك شوف الشريعة حتى راعة هذه يكون نصف له العشرة طب مثلا المحصول جاب ألف كيلو يبقى ألف وسقيا بماء المطر يبقى العشر كان ميل قني ميل, ميل كيلو أحسن تبارك الله تمام. أما إذا كان بالماكينة ونحو ذلك فيكون فيها نصف العشر يبقى كم كيلو؟ خمسين كيلو وهكذا يبقى العشر في الخارج من الأرض بلا نصف العشر في الخارج من الأرض بمؤنى خلي بقى عشان سأسأل السؤال لما ننتهي من هذا الضوء يبقى أول حيث قلنا الركاز الخمس العشر ترتيب حلوة أعلى حاجة الركاز خلاص؟ بعد الركاث, الركاث العشق العش بالخارج العش من الأرض بلمؤنة عدنا من, من ذلك نصف العشق بالخارج من الأرض بمؤنة ربع العشق في الأثمان, في الأثمان وعروض, التجارة. وعروض التجارة وش هي الأثمان؟, الأثمان؟ قلنا له الزهب والفضة وما يقوم, يقوم مقامهم من النقود وغير ذلك وغير في, الأثمان في الأثمان طيب, طيب. كيف تعرف زكاة طيب. الذهب. زكاة تعرف زكاه الذهب من حديث النبي صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم بين كما في حديث علي رضي الله عنه قال وليس عليك شيء يعني في الايه في الذهب حتى تبلغ 20 دينار ال دينار حيبه فيها طبعا ربع العشر دينار دم تقيمهم حوالي, حوالي 85 جرام, جرام ذهب عيار 24, 24. هذا مختصر, مختصر الكلام, الكلام. و97 جرام, جرام عيار 21 و113 عيار, عيار 18 واضح؟, واضح؟ ذا نصاب الذهب, الذهب كم؟, كم؟ 20, دينار. 20 دينار ايش 85 80. عيار 24, 24. 97 عيار 21, 21. 113. 113 عيار 18, 18. إذا المرأة, المرأة التي تلبس, تلبس أو, رجل او رجل الذي يتاجر في الذهب أننا سنتكلم عن زكاة الكلي والرجح فيه. فيه يتاجر في ذهب وبلغ 85 جرام وكان عيار 24 إذا فيه ربع, ربع, الاهن. الاهن. ربع العشر, ربع العشر. طيب الرجل دامش عايز يطلع ذهر وعايز يطلع مال ماذا يصنع؟ يضرب هذه الجرامات التي معهم معها 100 جرام مثلا فيها الزكاة ولا لا؟ فيها الزكاة لأنها بلغة النصر 100 جرام عيارة 24 فيها ربع العشر ربع العشر سيكون على, على المية سيضرب 100 جرام في سعر اليوم في سعر الذهب اليوم كم سعر الذهب اليوم؟ 300. 300. يبقى مية في تلتمية بتلاتين ألف تلاتين ألف اصطلع ربع العشر على كل ألف خمسة وعشرين جنيه, جنيه. واضح؟, واضح؟ دي كيفية تخرج زكاة دي, دي. أزال أما الفضة. الفضة فالنبي صلى الله عليه وسلم قال, قال ليس فيما دون خمسة أوسق ليس فيما دون خمس اواق صدقة يبقى اقل من خمس اواق ما فيهوش ايه؟ فيهوش ايه؟ ذكاء ذكاء خمسه في ازيد فيها ذكاء فيها ذكاء طب دينار 40 درهما الاوقيه كام؟ 40 درهم يبقى خمسه في بكم؟ بكم؟ درهم المتين دي اللي بينها النبي صلى الله عليه وسلم في حديث علي رضي الله عنه طب المتين درهم فضة يعملوا كان جرام فضة هيعملوا حوالي خمسمية خمسة تقريبا مثلا او خمسمية وتسعين نحو ذلك من الفضة إيبا اللي معاه خمسمية جرام فضة أو خمسمية وتسعين تقريبا هيكون فيها ربع العش طب مش هيعرف يطلح فضة إيبا ماذا يصنع هيدرب سعر الفضة اليوم في هذه الجرامات مع ميتين قرام فضة هيدرب ميتين قرام في كم؟ في سعر اليوم في عشرين مثلا القرام اليوم يبقى عشرين في عشرين في كم؟ يبقى كم ألف؟ ميتين قرام خلاص؟ في عشرين أربعة تلافة تمام كده؟, تمام كده اربعه دمع. اربعه دمع. طيب, طيب. طيب. اا معذره احنا كده آه آه آه الأمر اخترت. اخترت. بمعنى. بمعنى. احنا قلنا, قلنا ان النصاب 595 قل 600 600 جرام يبقى ال جرام ما فيهاش ده كده واضح جرام فضه ما فيهاش ده لا الراجل معاه اا جرام فضه هتضرب ٨٠٠ جرام, جرام فضة جرام بسعر اليوم مثلا ٢٠٠ يبقى كم ألف؟ ٦١٠ ألف جنيه يبقى تطلع على كل ٢٠٠ <تصفيق> جنيه طيب انت الذهب هتحسب بالنسبة لما يقوم مقامهما لاننا قلنا الأثمان وما يقوم مقامهما المال اللي هي الفلوس مثلا ١٠٠ ألف جنيه خلاص؟ هذه النقود فيها الزكاه حتى وان لم يتخذها للتجاره لعموم الادب يعني حتى لو حططها لزواج ابنه او نحو ذلك ففاء هذه فيها الايه فيها الزكاه اذا بلغت النصاب طب كيف نحسب النصاب نحسبه على الفضه ولا على الذهب العلماء قالوا على الراجح يحسب يحسب بالاحض للفقير يعني, الإيه؟ يعني الإيه؟ الافضل للفقير طبعا انت لو حسبت على حساب الذهب يبقى ما فيش حد يطلع زكاة قال قليل اني نصاب حوالي مثلا عدل تلاتين الف إنما الصحيح انه للأحظ للفقير طب وجدنا بحثنا وجدنا نصاب الفضة حيكون مثلا الستمائة جرام دمت لو حسبت مثلا يعني جرام الفضة بكامل يوم هو أعتقد أنه أزيد يمكن أن يصل 15 و20 كم طيب خليها عشرة خليها عشرة عشرة في 600 بكم؟ بستة لف جنيه يعني ستة لف جنيه تيجل واحد مع ستة لف جنيه وعشر لهم وتقول له طلع على كل 1025 حولك أنت أنت بتخرف هذا هو الأولى للفقير ولدفع حاجة الفقير أخرج هذا المال الذي فرضاه الله عز وجل عليه كم سيخرج خمسة, خمسة, وعشرين خمسة وعشرين في ستة, ستة. كم؟, كم مية, وخمسين مية وخمسين جنيه وإذا وجدناك وإذا تحتاج, مية تحتاج مية إلى مية الزكاة أعطيناك, أعطيناك, أعطيناك أكثر, أكثر من, من ذلك ما يكفيك لمدة سنة. سنة يعني قد يخرج الرجل الزكاة و... ونعطيه, ونعطيه الزكاة واضح, واضح؟ يطلع الزكاة الزكا ويستحق, ويستحق الزكاة واضح أنك أناس دكتور وقد يستحق الزكاة كيف ذلك؟ تعلم, تعلم سنوات, سنوات طوال, طوال. وبعد, هذه وبعد هذه السنوات الطوال, الطوال ما, عنده ما, عنده ما, ما عنده ما يكفيه ما عنده ليفتح صيدلية لينفع المسلمين, المسلمين أو, أو في عيادة لينفع المسلمين نحو ذلك قد يساعد ينساعد. خلاص لينفع له الأمة وغير ذلك يبقى ربع العشر في الأثمان وعروض التجار تمام؟ صاع صاع من تمر صاع من طعام في سرقه الايه الفطر كما في حديث ايه عمر فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم صاع من تمر الحديث بهيمه الانعام على تفصيلها ويعني هذا الأمر يحتاج إلى تفصيل الذي يقرا حديث عمر بن حزم سيجد هذا التفصيل وان كان اردت في المره القادمه نفصل زكاة بهيمة الأنعاب <تصفيق> ثم قال وعندنا أن نختم به بزكاة الحلي أهل الزكاة الثمانية الفقراء لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تحل الصدقة لغني ولا مرة سوية أو كما قال صلى الله عليه وسلم والفقير أدنى درجة من الأهل من المسكين المسكين ربما يكون عنده ولكن لا يكفي ان الله عز وجل قال اما السفينه فكانت ايه لمساكين يعملون في البحر فسموا مساكين وعندهم سفينه ومع ذلك لهم في ايه سهم من الايه من الزكيه يبقى ال 88 12 هذه لا تحيد عنها لا تحيد عنها خلاص ويعني الدقة في ذلك الله عز وجل قال إنما الصدقات وإنما أداة حصر وقصر تثبت الحكم للمذكور وتنفيه عمن سواه يعني هو ودا قصر على دومة بس إنما الصدقات لل وإن لم دل علماء قالوا للتمليك للفقراء والمساكين والعاملون عليها عاملين عليها اللي هم الموظف. الموظف اللي هو بيروحي لمها خلاص, خلاص ويجمعها لتوضع في بيت, في بيت المال. المال هذا يستحق, هذا يستحق من الزكاة وإن كان, وإن غنيا. كان غنيا خلاص, خلاص. بيأخذه, بيأخذه مقابل, مقابل. نعم. نعم. نعم طب وإذا طب كان, وإذا فقيرا, كان فقيرا, فقيرا أخذ مرتين, مرتين. أخذ من, أخذ من سهم العاملين, العاملين وأخذ, وآخذ من سهم من الفقراء أو المساكين والمؤلفة, والمؤلفة قلوبهم طبعا أجمع العلماء على أن الـ الـ لا لتجزل الزمين أو, أو للكافر الأصل أو الكافر, أو الكافر المرتد الذي يحارب المسلمين, المسلمين خلاص؟ خلاص؟ هذا إجماع, إجماع أن الزكاة, الزكاة تحيل لليه؟ لليه؟ للكافر, للكافر أما إذا كان كافرا لا يحارب المسلمين ويرجى إسلامه فيأخذ من سهم المؤلفة قلوبهم واضح هذا الفرق أن الزكاة لا تعطى للكافر المحارب أو المرتد عن دين الإسلام أما إذا كان يرجى إسلامه فالصحيح أنه يأخذ من سهم المؤلفة قلوبهم فهذا لا ينقطع قال والغارمون شف. شف سبحان الله, سبحان الله. قد, سبحان قد, قد تلع الصامة الدماء, الدماء بسبب, بسبب الفقه الدماء في دين الله عز وجل يعني انت شف ابن عباس لما ذهب خارج لما اعتقدوا المعتقد الفاسل يعني ذهب إليهم ابن عباس وقال ما تنقمون ونحو ذلك وجاد في شبهيهم هذه فرجع ابن عباس بجامع كثير أنقذهم الله عز وجل به من النار, النار. وضح فربنا شرح سهل الغارم الغارم ده يقول لك غارم لنفسه وغارم لغيره حديث قبيصة خلص. ورجل تحمل إيه؟ حمالة يعني هذا هو الذي تحل له المسأل يعني رجل, يعني رجل يعني شفه يعني شفه حتى وان كان يصلح, يصلح بين اهل الذمه وتحمل, وتحمل حماله يأخذ, ياخذ من مال الزكاه, الزكاة شوف قال هذا, هذا يبقى وجد طائفتين يتشاجران, يتشاجران كادت كل طائفه ان, طائفة أن تقتل الاخ بسبب, بسبب ايش بسبب, بسبب اموال زائله, زائلة مثلا فرا انه لو دفع, هذه, دفع الأموال هذه الاموال س تعصم فدفع الايه ال 20000 ثم ما استطاع ان يتحصل عليها بعد ذلك, بعد ذلك منهم. منهم فهذا تحل له مساله خلاص ان جاء بالشهود على ذلك فياخذ من سهم الغارم تمام تمام والغارم, والغارم ايه لنفسه يبقى ده غارم لغيره اما الغارم لنفسه هو فقير كان غني, غني واصيبته ايه فاقة, فاقة فهذا تحل له الايه المساله وفي سبيل الله اللي هو ايه انشا سفرا هذا يأخذ ما يبلغه في ايه سفري حتى يرزح في الى مكان الذي يريد من سهم العزكية وابن السبيل السبيل لهذا يشمل المجاهد في سبيل الله والذي يعلم كتاب الله عز وجل والذي, والذي يطلب والذي العلم الشرعي الذي ينفع الأمة. ينفع, ينفع الأمة هذا أولى من, من يأخذ من, من, الزكاة. من الزكاة لأن هذا جهاد, هذا جهاد. الله عز وجل. عز وجل انفروا خفافا وثقالا هذه نفر للجهاد بالسيط وسمى جهاد العلم والدعوة سمه جهاد أيضا نفرة وما كان المؤمنون لينفروا إيه كافة فلولا نفر من كل ثرقة منهم طائفة ليتفقه في الدين ولينفر قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذروا الضابط السادس والأخير الذين لا يجزئوا دفع الزكاة لهم إبا ابن السبيل كما وضح ما كش واحد بيقول لك المساجد لا مساجد على الراجع لا تدخل في الزكاة الذين لا يجزئ دفع الزكاة لهم خمسة الكافر كما بينا الرقيق خلاص لأنه ما يملك إيه لسيدك إن نفقته تنزم إيه سيده الغني قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تحل الصدقه لا الغني من تلزمه نفقته من تلزمه نفقته ابنك خلاص لا تعطيه من الزكاه ابوك عاجز انت تلزمه نفقته لا تعطيه من ال من الزكاه ولكن لو كان على ابنك دين وما يستطيع ان ياديه فبعض العلم كشيخ الاسلام ومتم رحمه الله تعالى يقول يجوز أن تعطيه من ده من الزكاه بن هاشم لإخبار النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك أنها لا تحلوا لهم لأنها أوساخ الناس كما قال صلى الله عليه وسلم أما عن زكاة الحلي الذي ترتديه المرأة للزينة هذه المسألة اختلف فيها العلماء على خمسة أقوال بعضهم قل مرة في العم بعضهم أسقطها تماما والقول الأقرب والصواب عند الله وهذا هو الذي فيه الخير أن زكاة الحلي الحلي التي تتزين به المرأة لزوجها خلاص هذا فيه الزكاة في كل عام هذا فيه الزكاة لكل عام أي في كل سنة لعموم الأذنة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 شيئا من الحلي فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم ما هذا يا عيشة قالت يا رسول الله صنعته لأتزين لك به قال أتؤدين زكاة قالت لا أو ما شاء الله قال هو حسبك من المر وحدث المسكتان إلى غير ذلك وقال النبي صلى الله عليه وسلم ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي زكاته إلا مثل له يوم القيامة في قبره, قبره شجاعا شجاعً أقرع, أقرع يأخذ بشدقيه, بشدقيه ويقول له أنا كنزك أنا مالك ثم مثل النبي صلى الله عليه وسلم قول الله تبارك وتعالى ولا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بما آتَاهُمُ الله من فضله هو خيرا لهم بل هو شرب لهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة ولله مراث السماوات والأرض والله بما تعملون خبير وفي صحيح مسلم من حديثه أبي هريرة رضي الله عنه قال صلى الله عليه وسلم ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي زكاته إلا كان يوم القيامة صفحت له صفائحة من نار فيحمى عليها في نار جهنم فيقوى بها جنبه وجبينه وظهره كلما بردت أعيدت له في يوم كان يقداره خمسين ألف سنة حتى يقضى بين العباد فيرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار قيل يا رسول الله ولا صاحب إبل قال صلى الله عليه وسلم ولا صاحب إبل إلا لا يؤدي حقها ومن حقها حلبها يوم وردها إلا كان يوم القيامة القيام بطح له بقاع خرقر أوفر ما كانت ثم قال صلى الله عليه وسلم لا يفقد منها فصيلا واحدا تطأه بأخفافها لأنه منعها من يستحقها تطأه, تطأه بأخفافها وتعضه بأفواهها ثم يرد عليه أولاها ثم كلما مر عليه أولاها رد عليه أخراها في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة حتى يقضى بين العباد قالوا يا رسول الله ولا صاحب غنم ولا بقر قال ولا صاحب بقر ولا غنم لا يؤدي حقها إلا كان يوم القيامة بطح له بقاع قرقر لا يفقد منها شيئا ليس فيها أطباء ولا زنحا تطأه أو تنطحه بقرونها وتطأه بأظلافها في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة حتى يقضى بين العباد فيرى فيرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار نسأل الله عز وجل بأسماه حسن وصفاته العلا أن يجعل هذا الجمع مبارك جمعا مقبولا وأن يرحمنا برحمته فإنه ولي ذلك والقادر عليه وإن نجينا من الفتن ما ظهر منها وما بطن اللهم نجينا من الفتن ما ظهر منها وما بطن اللهم اجعلنا متمسكين بالحق حتى نلقاك يا رب العالمين اللهم إنا حيتنا في هذه الحياة فاحينا على سنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم وإن أمتنا فأمتنا عليها يا أرحم الراحمين هذا الحمد لله وصلى الله على محمد ورزاك الله